بسم الله الرحمن الرحيم بناو إخوائي بخشن دي مهربان والصفات صفا سوين بوفريشتان الرزبون لكات عبادتا فالزاجرات زجرا وسوين بواني كذخرا بسر هوركان دا فالتاليات ذكرا وَسْوَن بَخْوِينَراني قُرْآن إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ بَرَاستي فِلِسْتِيَا وَتَاكُو تَنْهَايَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ فَرْوَدِغَارِي أَسْمَاءَن كَانُوا زَبِيُو أَوْيْلَنِي وَانِي أَنْدَايُو فَرْوَدِغَارِي إِنَّ زِينَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبَ بِأَجْمَانِ إِمَّا أَسْمَانِ نَزِيقَ دَنِيَا مَنْ بَزْوَانِ أَسْتِيرَكَانَ رَاعِزَانِ مِنْ كُلِّ شِيْطَانِ مَارِدٍ وَلَهَمُو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ناتوان جوى بقرن بو أو فرشتاني لبرسترين بلدان وأگر بطسن جوى بقرن لهمو لا يأتي آسمانا آگر باران دكرن دحورا ولهم عذاب واصد راودن رين زوربتون لا قيامت دا سزاين بردوامو سخطا إلا من خطف القطفة فأتبعه شهاب ثاقب شيطانكا ناتوانن جوية بگرن مگر يكيش يمبادزي وحواليغ لفريشته يكببستيو بپلا بيفريني روناك شويني دكويو فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمَّنْ أم خَلَقُنَا إِنَّا خَلَقُنَاهُمْ مِن تِينِ اللَّازِبِ إنزالواني بباورن أي محمد صلى الله عليه وسلم بپرسا آية اوان درست کراوية چى بحيزن یا اوائ ایم درست ما کردو على آسمانو خورو زوی بەڕاستی ئێمە ئادەمیمان دروست کرد لە قوڕێکی لینجی جیڕ بەل عەجبتە و یەسخەڕون بەڵام سەیرە تۆ سەرت سوڕماوە چۆن باوەڕ ناهێنن کە چی ئەوان گاڵتە دەکەن بە تۆ کە دەڵێن زیندوبوونەوە هەیە و اذا ذکرو لا یەڤکوڕون وە کاتێ ئامۆشگاری بکرێن ئامۆشگاری وەرناگرن وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَكَاتَمٌ مُعْجِزَاكَ بِبَيْنِنَا دَيْكَنَ قَاف تَذار وَضَلَّنْ أَمْ قُرْآنُ هِتْنِي ذِقَ لَزَادُو أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ دَلَيْن آيَا إِهْمَ كَمِرْدِي نُوبُوٍّ بَخُولُو إِسْكَرْزِيو آيَا إِهْمَ زِندُو دَكْرَيْنَوَا أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ لَقَلْبَاؤُوا بَا فِرَانِ بَشِنَانْ قلنا نعم وانتم داخلون أي محمد صلى الله عليه وسلم بلى بلى هموت ان ذود كرنوا لو كاتداء ا وذليل سرشورا فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون چونك او هر وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هذا وَائِبٌ خُمَنٌ أَمَرَ رَجِّيَ تُولَسَنَ دُنُوَ بَدَاشْتَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ حَيَانَ دَوْتْرَيْ أَمَ أُرَجِّي بَرِيَارَ دَانِي كَبَارَةً أحصروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. خابفريش تكان دفر ماء. أو نيس تميان كركوي عن بكنو ولجلها وركانيانو هؤن كانيان. من دون الله فهدهم إلى صراط الجحيم. زق الأخوة. إن زاري جيدو زخيان نشاندن وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم راوستينن بيغمان برسياريان ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بيان دوتري اواتسي تاني يارمتي يكترنادن نخير يارمتي يكترنادن بلقوا أوان هموبا دو بريستلا وكان ين لو رجدا قردن كتن بخوا. وأقبل بعضهم على بعض يتسألون. ولو رجدا رود كان يقتل بريشار ليقتل دكان. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. جُمْرَكَرَ وَكَانَ بَجُمْرَكَرَ كَانَ دَلِينَ بَرَأَصْتِ إِذْ وَبُنِ لَلَيْرَأَصْتُ هَقْ وَهَتْ نَلَا مَنْ نَتَّنْ هِلا شُوَيْنِ كَوِينَ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُ مُؤْمِنِينَ جُمْرَكَرَ كَانَ دَلِينَ نَخِ الرَّازْ نَأْكَنْ بَلْ كُؤُئِ وَخُوتَنْ إِيمَانٍ دار نبون وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بل كنتم قوما طاغين و اي مهز د صلاة ايك من بسر ايو دانبو بل كخوتان غليكي لخواي اخيبون فحق علينا قول ربنا انا لذائقون اواتب رياري پر من بسزادان من سفا بسر من دا كبراصتي تجين فأوَيناكم إننا غاوين بلئم أيومانكم راكد شنك براستي خوش مان گمرا بوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين ذا براستي هميان گمرا كلا وگمرا كار لو ڕۆژەدا لە سزادا ها بێگومان بشن تاوانباران بەو جۆرە باران بوجود لید کین. اینهم کانو اذا قیل لهم لا اله الا الله يستكبرون. براستی هر کاتی با آن بود رایه هیس پرست رایگ نیا بیت خوا خویم با جور دزانی و ملکەچی ندبون. ويقولون اننا ل تاركون الهتنا لشاعر مجنون وذان ود ايه ايه وكان ما نواز لبنين لبر شاعر تشيت بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل أو بيغمبرة حقي هنا وو باوري ببيغمبراني بيشوها يا إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون براستي إيوا سزاي سخدت الجن وإيوا تنها طولي أو خرابانة لأسنريك كردو إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ بَلان بندهكوا هل بجاردكان اخواا اوانن رزق روزي ديار كراويان بوهايا تواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على صور متقابلين كميوهات زوراو زوراو أو عن رزل جيراو لبهشتاني برناس نعمة دا لسرتخت كرسي الرازا وكان برامبري اكتردانشتون يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لە پەرداخی نایابدا لە چاوی روان دا گراندری بسریان دا زور سپیا بو اوانی دیخون و لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون او شرابه نمیش چیان تیگ داد نسر خوشو بی آگای اندکاد وعندهم قاصرات وآفرتاني تساو جوانو قوريان لاي كاجقال ميردكانيان سيري كاسناكا كأنهن بيض مكنون وكو هلكي ناو هلانا يا علي مرواري ناو صدفا فأقبل بعضهم على بعض يتسألون إن زارو دكان يكو پرسيال يكتر قال قائل منهم إني كان لي قرين يكيل واندلي من لدنياها وليكم هبو يقول أئنك لمن المصدقين اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ داوود آ يا براستي تولاني باورتها بزندوبونوا هذا كاتيه مردينوبوين بخاكوا اسقان رزيو آ براستي اما زندودا كرينو وسزاد درين قال أَلَأَنْتُمْ في آه بحشت يكوتي آية إيه وتماشي دوزغنا في سواء الجحيم إنز آخوي سيري كرد كتوبر لنا وراست دوزغدا أو هاوري دي الله إن كت لتردين في آه هل ديري ولولا نعمة رب لكنت من المحضرين وأقر مهرباني فروردقار فريامنا كوتايا منيش لآماد كراواني نود زغدبوم أفما نحن بميتين دي آية نامرين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين جغل مردنا كي يكمي دنيامان وايم السزانا درين ان هذا له الفوز العظيم دراستي امي سركوتني جوله لمثل هذا فليعمل العاملون باتيكوشران بو باشاروجي واتي بوكوشن اذالك قير الزقوم إنا جعلناها فتنة للوالمين. آه أو رزقتني مي واندارية باشا يا بري درختي جحنموت. بعومان إما او دارم أنكرده هوي تأخي كرنا ويستمكاران. كل الدنيا دا قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. براستي أوجحن متدرختك لبيخ دو زخ داروئي. بربوم كيد لايس سري شيطانك أنا ناشرين تسلت صلابية. فإنهم لآكلون منها فماليون منها البطون. بې ګومان او دوزخ یان لو درښت دخونو خونو لبری او درخته پردکن ثم ان لهم عليها لا من حَميم لپاشان پاشان براستي اوي لیلی زورګرمی بسرد د خونو ثم ان موجعهم الى الجحيم بې ګومان دواتر قران بو دوزخه هُأَفَأَبأَهُم بين بررااست أ با باافيران خان يين بجم رايبين فَهُ لاأَثَهم يهعون إنزَ أ هاندًا ضل قبلهم لجميد الأولين وَلَقَرْ أَوْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ سوين بخوا بيگومان پیش او گمراهن قریش قرائش زوربي گل پیشی نکان گمراه بون بخوا بيگومان ايمل ناو خواهن دا پیغمبران اي ترسينار من اردن فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إن أي محمد صلى الله عليه وسلم سرنز بدا سرنزامي ترسين راوكان تنبو إلا عباد الله المخلصين بيد غلبان دهال بجير راوكان إخوة ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون سوين بخوا براستي نوح عليه السلام هوا ريلي ونجيناه وأهله الزر من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم الباقين خيوكسو كاربا وردار مله تانجا و كذا والتنيان وكان اومان لسرزوي هشتاوا وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وباسيو نابان جباش أو من لنا وجل باشين كان ده سلام ودرود لسر نوح لا ينهمو ذهانيان و. نجزي المحسنين. براستي أما أبوشيا وبا داشت تاك نهو من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين بأجمن أول بندبع وردار كان إيمبو لفاحشة أوان تردجمنان ما نقم كرد وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم براستي إبراهيم لفيروان شوين كوتوان نوحبو لبن ما كان آيين دا كاتي بدليش ساغو بلو پر وردقاري هات إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون كاتي كباباوش وقالكي وطسيدة پرستن أإفكان آلهة دون الله تريدون ئایا بێزتگە لە خوا پەرستراوێکی درۆ و هەڵبەستراوتان دەوێ بیپەرستن بی فما نکوم برب العالمین فنظر نەر نەرت فی النجوم فقال ئنی سەقیم ئاخۆ گومانتان چۆنە بەرامبەر بە پەروەردگاری جیهانیان ئینجا سەیرێکی ئەز تێرەکانی کرد جاوتی من نەخۆشم نائم بوجش نكتان لدر والشرب. فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ أوانش بجت ياتي كرد راش تن بدر بو والشرب بوجش نكيان. جاء إبراهيم بن هني راش بولاي بريستلا وكانيان. فقال توبي بوشد ناخون. ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين اواتسيتا نقصناكا انجاب دستي راستي بتاور دستي كرباليدانيان ورد وردي كردن جيقلا بتاقوركيان فاقبلوا اليه يزفون قالكي زانيان يكسر بفلبلو ابراهيم هاتن قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون ابراهيم وتي اي وبتانك دفرستن كخوتان ديتا شنو درستي دكن لكاتك دا اخوا بدي هي نري خوتانو او درستان كردون قالوا بنوله بنيانا فالقوه في الجحيم وطیعن به نایچی برزی بود روز بکن طریقا لآقرو فرابدن ناو آقرکوا فأرادو بهی كيدا فجعلناهم الاسفلین ویستیان بی کجن بپیلان بلام ایما اوان منجر خست وقال انی ذاهب الى ربی سيهدین ابراهیم وطیع من دەڕۆم بولای پر دكات رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم اي بارودگارم منا لي شي تاكم پبخشا اي مش مجدي كوري شي لسرخو ما فلما بلغ معه السعي قال يا بني إن أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ زَاكَاتِ أَوْكُرَ قَوْرَبُ تاگیشت اوی ای شکار بکاد لگل ابراهیم دا ابراهیم موتی ای کرا خوش کم، براستی من لخو دادیم کسر دبرم، زا سرنز بده بدە سیو رات سیا کرا خوشتی باب جیان اوی فرمانت پیدر آو بیک دل نیاب دنبینی خوا لە خۆگران دبم ما اسلم وتلهو للجبين وناديناه أي يا ابراهيم ان جاءك هد شيء ملكت بفرمان اخواو ابراهيم اسماعيل برودا خست سرزي اي مش بانك ماكر اي ابراهيم ورصدق <تصفيق> ترؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. بأجومان خو كتب زهنا. براستي أم أبوشيا وпадاشت ساككال عند دينوا. إن هذا له البلاء المبين. بأجومان أم تاقكير نوي أشكلا أبو. وفدناه بذبح عظيم. وبلان يتيج ولا من كرده قرباني إسماعيل وتركتنا عليه في الآخرين تلام على إبراهيم وباس كردن بتك إبراهيم لنا وجلاني داه درود دا سلام لسر إبراهيم كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أبو شوو. بعد أشتراكك كان لديه براستي أول بند دا إيمان داركاني إما. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. مش دي إسحاق ما بيدا. كدبيته بيان بريج وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إسحاقِ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. زافروا بركة رجبسر سر إبراهيم إسحاق دا ولنوي هردوشيان كارتاكو استمكار لخوي باش وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ سوين بخوا بيغمان منتماعنا بسر موسى وهارون دا هردو چيانو غالكي انمان لتنگانا وَيَا مَتِي مَانْدَان بُوي هَر أُوَان سَرْكُوتِن بِسَرْ فِرْعَوْن كُو مَلَكَيْدَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِين وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم وَكْتِيبِرُن كَرُوَ مَانْدَابَهَرْدُچِيَان مُوسَى وَهَارُون وَرَيْن مُونِي هَرْدُچِيَان مَانْكَتْبُورَي گَايْرَاسْت وَتَرَتْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سلام على موسى و هارون إننا كذلك نجزي المحسنين ونوبان جيتا چهر دوچان جي من لنوغل پاشين كان دهشتوا ده سلام لسر موسى و هارون بيت براستي اما آبو زورة پاداشتی کارتا كان دهنوا إنهما من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بيگومان هردو چيان لبنده ایماندار کان ایمان باراستي ايلياس پيغمبر يك بولا پيغمبران اِقَال لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ كاتيبا گال کي و ئەو لەخوا ناتررسن خۆتان ناپارێزن ئایا بتی بەعل دەپەرستن و واز دێنن لە پەرستنی چاکترینی دروستکاران الله ربكم ورب کو ئەوولین کە خخوای پەرردگاری ئێوە با و با پیرە پێشینەکان تاە بەکە دەوه بەئینهمم إلا عباد الله المخلصين كتبا نهنا بيل ياس كواب بيغمان اوان اماده كرنله دوزاغدا ديقلبندال بجررا وكان اخوا وترطنا عليه في الاخرين سلام على إلياسين. و باسی تاچی ایلیاس من لنوگل پاشینکان دا هشتوا سلام لسر ایلیاس بید انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین بەڕاستی ئێمە ئا و شێوە پاداشتی تاک کاران بێگومان دینوا لە گمان ایلیاس لبند وَإِنَّ لُوتًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ مراستی لوط پیغمبر ایک بولا پیغمبران کاتێ خۆی و هەموو کەسەکانی و شوێنکەوتوانیمان رزگار کرد بێجگە لە پیرێژنێک خێزانی لوت کە یەکێک بوو لە تیاچوەکان پاشان ئەوانی ترمان لەناوبرد وئنکوم لە تەموڕون علەیهم موسبحین و باللەیل ئفەلا تعقیلون براستي ايوي قريشي درون بسرشو ينكانيان دا ببيانيان دا وبشاو دا اي ترجير نابن وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين وبراستي يونس پيغمبر اي قبولة فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لالبث في بطنه إلى يوم يبعثون خرای در یاکو انزا نهانگی قوتی دا اوی شایانی سرزنشت بو خو اگر براستی اولیات کارانی خوان بوایا تا روجه زندود اکرینوا لناو سشی او نهانگداد مایا فنبذناه بالعرائی وهو سقيم. بهوی بەهۆی فریمان دا زویه چی روت بیدارو درخت نخوشش بو وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرواكيشي كولكمان بسري داروان وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين أوسابة بغمبريتي نارد من بولاي سد هزار كزيازياتر قال كشبة وريان هناو بوه يو بهر مندم كدن لجيان تاما ويك. فاستفدهم إلى ربك البنات ولهو البنون. إن ذا أي محمد صلى الله عليه وسلم برسياري لبكاءك تام وبروار دكار تو قرانش هي أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون. يا أوان بديار وبن كأمة فريش تكان من بمينة دروسكر. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون من إفكهم لا يقولون ولد الله. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بِداربَن براستي أوان لدس حلبسي خوان ودلن خوامن داليبو وبقمان أوان دروزنين أصفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون يا اخواك ثاني هالبجارد وبو خيبسر كوراندا سيطاناتون بريا رواددان داي آي بيناك نوا أم سلطان مبين يان بالغي شرون تعلن باري وهي بكتابكم إن كنتم صادقين داي <أتوا> بين تانبين اقار رازدك وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمُحضرون. وأو بباورانة لنوان خواز جنوك دا خزمايتهم بريار بخوا بأجمان جنوك كان دانزاني كبراستي أوان آمادا ذكرن للروج دوايدا. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين هاكو بيگرد خوالوي او بي باورانه ديلين هموي اسزاد درين بيز گلبن دخواين کرا وکاني خواء بانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم ئەنج بەڕاستی ئێوە و ئەو بتانەیش کە دەی پەرستن ئێوە ناتوان لە بەرامبەری خوادا گۆمڕاکەری کەس بن بێزگە لە ئەو کەسەی خوا دەزانی دەچێتە دۆزەخەوە وما منلا لە هومەپۆوموم فریشتەکان دەڵێن هیچ کام لە ئێمە نییە مەگەر پلو شوێنێکی دیاریکراوی خۆی هەیە و وإن... نَحنُ الصوّون وَإِنَّ لا نَحنُمسَِّحون وَباستِئمَهَموم برَريز وَستاَاوٍ بعِبَادَةُ لو أن عندنا ذكرًا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين وفي قمان هرسان دابد فرستان ديانود براستي أغر كتابي شيء آسماني وكتابي فيشينان من هبوايا براستي إيمال بندباك وخاوينكان إخوات ابوين فكفعوا به فسوف يعلمون إن ذاك كتاب ينبهات بعوار ينبنى هنا وبزويد أذان سرّ زامي ببعوار يك ينثوند به ولقد سبقت كلمة ناد عبادنا إنهم لهم المنصورون بخوا بريار من دعو ببند نرد من هر سر وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ دياري شهر سربازاني امسردكوان توشوازيان لبينة تا او ماوي دياري كراو بولناو وبردنيان وبيان بينا سرنزاميان تشون دبيتو لمولا اوانج دبينا نسيان بسرداد أفبعذابنا يستعجلون جاء دا ببلا داواي سزاي ايمدكا فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين هركاتي سزاي ايمها تخواروبون او مالكانيان أو ساتر سنراوان تصروجة شخرافو تنجيان دبيت وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون ووازيان لبينة تا أوماوي ديارك راو بوين وببينة إنزال مولى أوانج دبينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون پەروەردگارد پاک و بێگەردە پەروەردگاری باڵادەست لەوەی بێباوەڕان دەیلێن دەربارەی سام عڵلمرسەلین والحەمد لله رب العالمین سڵاو و درودیش بۆ گشت پێغەمبەران سوپاس و ستایشیش بۆ خوای پەروەردگاری هەموو جیهانیان